قناة, قناة المحراب تقدم اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك اللهم فيما أعطيت وقنا واصرفنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك إنه لا يذل مواليت ولا يعز من عاديت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك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 لا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى, ولا إلى النار مصيرنا واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا ومأوانا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا إنا ظلمنا أن أنفسنا ظلما كثيرا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونا من الخاطرين. ربنا لا تأخذنا إن سينا أو أخذنا.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 فآمنا ربنا فغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخذنا يوم القيامة، ولا تخذنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.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 وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك اللهم وجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا وأموالنا وأولادنا ومن الماء البارد عن الضمة لرحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ برضاك من صخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثننت على نفسك وصل اللهم وبارك وزد وأنعم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم